بوك تو تريدسات شسť ستة و أربعون ستة و أربعون نا ديسكتاك في صالة الدسكو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 كيف وجدت الموسيقى؟ كيف وجدت الموسيقى؟ يترحو hlasна. عالية قليلا. لكن الفرقة تعزف جدا. لكن الفرقة تعزف جيد جدا. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا؟ نيه، <تصفيق> toto هذه هي المرة الأولى. لا، هذه هي المرة الأولى. ايش <تصفيق> لم أكن هنا من قبل ابدا. لم أكن هنا من قبل ابدا زتانتسويتيسي هل تريد أن ترقص هل تريد ان ترقص ام ممكن لاحقا ممكن لاحقا نيفيم تاك دوبري تانصوفات لا استطيع ان ارقص جيدا لا أستطيع أن أرقص جيدا تو يتسلكم يدنو دوخة هذا سهل جدا هذا سهل جدا أكارجم بامتو أنا أريك أنا أريك ني راكي ني كده إنو كده لا في المرة القادمة لا، الأفضل في مرة أخرى چكاتي نانيكوه؟ هل تنتظر أحدا؟ هل تنتظر أحد؟ آنو، نا مويه پرياتيليا نعم، أنتظر صديقي؟ نعم، انتظر صديقي ها هو يأتي هناك بالخلف هو يأتي هناك بالخلف